الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسبهم بما كسبوا أتريدون أن تهدو من أضل الله وَمَن يُضلِّلَ اللَّهُ وَمَن يُضلِّلَ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تتخذوا مِنْهُمْ أولياء. حتى يُهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتقلدوا منهم وليا ولا نصيرا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 وَرَءُوشَا اللهُ لا تَلَقَّهُمْ عَلَيْكُمْ بَلْ قَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا مِنْ كُلَّمَا رُدُّوا إلى الفتنة أركس فيها، فإن لم يعتزلواكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقتمهم وأئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا